بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارقه وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان مما خلق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 ولا ناقصر والسماء اذا ترجع ونرض اذا صدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا